فان تول فعجاء و أول معك شوفي مهجة وعمك راسك يمسح المطر جابه مسلم الله تعظ جرش في مصابه راح يضامي مهدنا حتى بشرابه جابدي تبنى ري العطش انسات وكي وسط <تصفيق> ليلي Rahim, rahim, rahim, rahim, rahim, rahim, rahim, rahim, rahim, rahim, rahim, rahim, rahim, شيفت دمعات القهر تجري بخده دون ناصر واقف قاتل وحده والله ما قصر رخص دم اخصم يدا يا حبيدا راح, راح, راح الوسطى طشر العنصار يا حبيدا ما كده يا هو الصيد هذير من الطاهر ايجا هو الصيد هذير من ظامها الحفره ما يا يا حميده يا حميده يا حميده قام من عجوب ذب حان رمال التعجس جسمه بين حبل صخبا ومنه يجري دمه عن شم.